غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة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 قل بلى وربي عَالِمِ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 أفترى على الله كذبا أَن به جنة بل الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 والطيب وألنا له الحديد أن يعمل سبغاته وقدر في السرد وأعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليما للريح غدوها شه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 وتماثيل وجفان كالجواب وقدور, وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خنط وأثل وشيء من سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إلا الكفور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 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه, فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلهاء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 لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير